فَلَمَّا جَاءَ حَزَنٌ فِي جَاهِزِهِمْ جَعَلَ الثِّقَايةَ سَفِيرًا أَخِيهِ ثُمَّ أَذَنَ مؤذن أن يتبع العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقدوا صوابهم الله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قال be فدأ بأوعية جن قبل وعاء أخي ثم استخرجها من وعاء أخيه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 116. وفوق كل يوم معليم 117. قالوا إن أسرق فقد سرق Mm-hmm.